في القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قال ثم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم فوعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِسِّينَ مِسْتِينَا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَسِلْكَ حُدُوتُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاسِ الله ورسوله كُبِتُ كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْذَلْنَا آيَاتٍ بَيْنَهُمْ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فينبئهم بما علموا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولكن يقولون ان هو رابعهم ما لا تتعلمون ان يكون هناك اشياء لا تتعلمون ان يكون هناك اشياء لا تتعلمون ان ولا اشياء لا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 يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالجر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما نجوى من الشيطان ليدون الذين آمنوا وليس بضاد منهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله تليت المؤمنون المؤمنون.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 يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واظهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم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 شديد ان هم ما ساما هم ساما هم ساما فقدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن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 فَيَحْرِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْرِفُونَ لَكُمْ وَيَحْتَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَابِبُونَ إِذْ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الفاسقون. إن الذين يحبون الله ورسوله أولئك. في الأزلين ستبى الله لأغلبن أنا وارسلي إن الله قوي عزيز لا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر من الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إفوانهم أو عشيرتهم أولئك تتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حز الله ألا إن حزب الله هم المفلحون